بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بدء أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لم يَرَهُ أَحَدًا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النجدين فلق تحمل عقبه وما أدراك مل عقبه فكر قبه أو إطعام في يوم ذم سربه يتيم ذم قربه أو مسكين ذمت